کو و بێگەردی بۆ ئەو زیاتەی کە شەوڕەوی کرد بە بەندەی خۆی لە شەوێکدا لە مزگەوتی بەڕێز و پیرۆزەوە مەکە بۆ مزگەوتی بیت المقدس لە دورو تمەقدس کە و فردار پیرۆز و فەردار کردووە، بۆ ئەوەی نشان لە بەلگە و نیشانە ڕوونەکانی خۆمانی نیشان بدەین. بەڕاستی هەر ئەو وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا وَتَوْرَاتِ إِشْمَانْ بَخْشِيبَ مُوسَى وَأَوْ تَوْرَاتَ مَانْ كَرْدَ هُوِي الرَّنْمُونِي بُوْنَوَي إسرائيل. ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا أَيْنَ وَيَاو كسانيك لجل نوح لك شديده هل مانغرتن براستي نوح بندي تشيزور سفاز بو وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا إسرائيل يكان من آقادار كردوها والمان بيدان لنا مكياندا كسوين بخوا ايو خرابا كاريدا كان لزويدادو جار وبيقومان برز دبن وازال دبن بصرخالشي دا ببرز بونا وياشي زور جودا. فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم مايبادل لنا ألي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. جا یکمین بلین لو دوانهات که بلین تان پیدراوه دینری نصر تان چنبنده چی خومان که خوانی دست وشانده چی بطین لزنگ اینجا انزا اوانده گرین بناو دا و او بلین چی بدیهن راو بو مأدرنا لكم الملك الله عليهم وامدرناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا لا باشان جاري تشتر ا وبسري اندازال دكينوا وداريو كري زورتام بيدبخشين ولشكروا نفرتان لزاري بيشو زورتردكين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 وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا اگر ايو تساكبكن او تساكبو خوتاندكن و اگر خراپاش بكن اواس زاكي هربو خوتانا زاكات بليني سزاو طولي دوم هاد بو اوي پجارو خفت بروسارتان ودركوه و بۆ ئەوەی او بسنا ناو مزگەوتی خودس هر چونه لزاری یکم داتونه ناوی و بو او او وی ویرانی بکن با ویران عسا ربكم ان يرحمكم و ان عدتم عدنا و جعلنا جهنم للکافرین حصيرا امید و پروردگار پر تان رحمتان پی بکات اگر بگرین و بولا اخوا. اگر بگرین بۆ بوسر تاوان ایمش دگرین و بوسر زادان و دو زخمان کر ببندی خانه بو بباوران این هذا القرآن یهدی لیلتی هی اقوام و یبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات أن لهم أجرا کبیرا براستی ام قرآن دەکات بۆ بوری و برنامه کراسترینو مجدج داد بو باور دارانی که کرد و تاککان دکن ک براستی پاداشتی گوریان بو هیا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَرِنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا و براستی اوانی کباور یانی برو جدوائی سزای چی سخت من بو آماد کردون وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَآدَمِي نزاواهار بوشرو خراپدكات هروكو داوا ونزاكردني بوخيرو تاكا وآدَمِي همي شهر پلكرا وَجَعَلَ الْمَنَ لَيْلًا وَنَهَا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 این اینجا نیشانەی شەومانتاری کردیان سڕیەوە و بەڵگە و نیشانەی ڕۆژمان ڕوونا بو بۆ ئەوەی بەشێن ڕۆزی پەروەردگارتاندا بگەڕێن و بۆ ئەوەی ژمارەی ساڵەکان و حسابی مانگ و شەو و ڕۆژەکان بزانن و ئێمە هەموو شتێکمان بە ڕون و ڕەوانی باس وكل بۆتانوەگو لەئسانین ئەلزمەمنا وائڕ فيۆنوتی ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وهمو مرافق لراجد وعيدا كردوه خوي من كردو تملئ تكبيري أنخرابا. ولا راجد وعيدا بيدر دهينا ناميك كبكرة ويهمو كردو كاني تيدا نصرة وديبيني. اقرأ كتابك كفاب نفسك اليوم عليك حساب. حيدو ترى نام كتب خوين روا أمره خود بس بحساب كر بصر خواتوا أمره هر خود محاسب يخود بكاء. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه و من فانما يضل عليها. ولا تزروا وادرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هركس رينموني ورقرت بي أو بيغمان رينموني كي هرسودي بو خويتي و هرکس جمرابو بي أو بيغمان زيان هل هر لدجي خويتي و هيدس كسيشي قناكار قناهي هيدس كسيشي ایم هر جیز سزای نادين نادین حتا پیغنبرن نیرین بویان وَإِذَا أَرَدْنَا أَنُّهْلِكَ أن قَوْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فيها فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ وە کاتێ بمانێوێ دانیشتتوانی شار و وڵاتێ لەناوبەین فەرمان دەدەین بە جۆڕایلی و کردەوەی چگ بەدەو لەمەند دەخراپە کار و زۆردارەکانی کەچی ئەوان یاخی دەبن و لە فەرمان دەردەچن جا بڕیاری سزادان پێویست دەبێ بۆ دانیشتانی ئەو شارانە جا ئەو شارانە وێران دەکەین بە وێرانکردنێکی تەواو وەکم ئەهلت وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَزُرْ جَلُ مِلَّة مَالَنَا وَبِلَّ تَرْخَكَانِ باش نوح فَرْوَرْدِگَارْت بَسَب گُنَاهِ بَندَكَانِ کَاگَدارُ بِنَايَا من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموم مدحورا. هركسق تنهاج يعني دنيا بؤء لم دنيا يدا زوبيددين أويب ما نيو بوا لا لباسان دو زخمان بوساز داو دج يتناوي بلومكلاوي ودركلاوي لمهربان اخوا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا وهو مؤمن فاولائك كان سعيهم مشكورا herkes ecijme basti rojidwaibu bet w hawli bobdat bouzouri shayisti awa هذا يجب أن يكون هذا الوصف يقول لن نمد هؤلاء, هؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. دبخشين لن يكون هذا الوصف في كل الناس و يكون لبخششی بخششی پروردگارم در دنیای ده بیگمان روزی و بخشش را پروردگار هر چیز قداق کراو نبو انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اكبر درجات وأكبر تفضیلا ای محمد صلی الله علیه و سلم سرنز بدە ل دنیا دا باوی هند چیان ماندا و بسره هند دا و بیگومان پلکان ل روجی دوایده گورتره هر وها باودانکانش لا تجعل مع الله اله اخر فتكون مذموما مخذولا ای ادمی لکل خفاده پرسترا و اشتر پرستا الجناة بيتلوا مكراوي يا متي ندراو وقضى ربك أن تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقلهما أوفي ولا تنهرهما فلا تقلهما أوفي ولا تنهرهما وقلهما و دیگرت بر و که هیچته نه ئەو بیز لەگەڵ او و دای کو باوکتان ساکب کن اگر یکی چیان باوکتو دای دیان هر چیان لایتو پیر بون قسەی نه پێمەڵێ تەنانەت پماله وە او فیش و تیان مخرو په انده هل مشاخه و ای نرمو شیرین یان لگل دا بکار بینه وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَكُنْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِي بَالِي بَالي خوبكم زانينيان بورابخة لَبَرْبَ زَيُو مهربانيت پیان بلئ اي پر وردگارم رحميان پیبكة هر چون اوان منيان پر ورد کرب رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ئ تق و صادحين كان للأابەوەفڕ غفورا چاک دەزانێ بە هەرچی لە دڵ و دەروون تدا هەیە ئەگەر ئێوە چاک بنوناززی چاکەتان ببێ ئەو بێگومان ئەو لێبوردەیە وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وما في خزمان تبدأ هروها ما في هجار ريبواريش زياد رويج مكا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا براستي زياد روان دوستو براي شيطانكانا شيطاني جبران بر ناز نعمتكاني پروردگاري هميشه سفله و ان ما عنهم بتغاه رحمة من ربك ترجوها لهم قولا ميسورا واجر ود جرا داري تا ورواني بخشش و روزيک بويد لالهم پروردگار تو اوق سيد جوان نرميان لقلدا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتكون ملوما محسورا ودستد مكك قد بغدن الدا وكراو وبر الله شي مكب تانبی تکسی چلو مکراوی هیز بدست و نماو إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا براستی پروردگار درسف روزی فراوان دکات بو هر کسی کبیویو و تنجی دکات بو هر کسی بیویویو براستي أوهم شآ جاو بنابا بنذكاني. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملات نحن نغزقهم وإياكم إن قتلهم كان خض أن كبيرة. وراء كانت مكوج للترسي هجاري بينواي. آمرازي براستي كشتني اوانهالو تاواني چي غوريا ولا تقربوا الزنا إنهو كان فاحشة وساء سبيلا ونزي چي زناش مكوناو براستي اوكردوهي چي زور ناشرينو رقاية چي بي سخراپا ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان وكسيق من نصورا وكسيك مكوجن كخوا كشتني ابي حرام كردوا مغربه يچراست وروا زهر كسيك بنا حق واستملك راوي كجرا او دصلات ماندا وبخا ونكي بسر بو كجكدا زاب خا ونكيز زيادة ربينك هذا للتوالسند دا سنك براستي أو خا ونيار متيد راوا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ونزّيتشي مالي هتي مك ونوا مجرب تاك خبيريت يلا باراستن وبرهم هيناني هتاهتي وكدغات كمال جيري وليزاني وفابكن بابلين وبيمانكانتان براستي خاون بلين وبيمان برسيال لكراوا وانف الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسط المستقيم ذلك خير واحسن تأويلا و کاته کپوانه دکن بو خالچی برای کوپی چی پیوان بکنو چه شانش بکن بترازوی راست اما بوئ و تاکترو آکامیشی باشتره. ولا تقف ما ليس لك بهي علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوله. و شوينش تیم ما ک دربارینیا. براستي جوئ وتو وضل همو أوان خوان يام برسير لك ولا تمشي في الأرض مرحما إنك لن تخرق الأرض ولن تبلوا الجبال طولا. ومر بزوي دابكش براستي توندت واني زويك كيد كان كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها حمو أويباس كراه خراب كاني لا يحرر دكارد نابتجو بيزراوا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله الهًا آخر فَتُلقى في جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورَا اويك باسكلا هنديك لو دانا يو حكمتيك پروردگار بوت نگاي كرد و باد وهيت پرستراوي اشتلق <تصفيق> الخفاده مپرستا اجينا فريدا دريت ناود زخوا بلومكراوي ودور خراوي لبزي خوا أفأصفقكم رَبُّكُمْ بالبنين وَاتَّخَذَ من الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إنكم لا تقولون عَظِيمًا عظيما آية بروار دكارتن كراني تاي بتي كرد وبا إيو وا لفريش تكانش ولا قد صرفنا في هذا القران ليذكر وما يزيدهم الا نفورا واسوان بخوابي قمان ما بسكان مابتن زور هنا ولا القران ده بو اوي بير بكنو اموجاري ورجرن بلام خوان ناسان هر دور كوتنويان زیاتر دبيت بو باس قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغو إلى ذي العرش سبيله أي محمد صلى الله عليه وسلم بل أجر لقل خادف بارستراواني تربو بوايا وقت أوي بتبارستان أو كاتد جران بدوال رجايك دابو لايخاوني عرش كخدايا سبحانه وَتَعَالَى عما يقولون عُلُوًّا كَبِيرًا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا استايش <تصفيق> خواد كنهر حوض اسمان كانوا زوي وهرتي لناوياندايا وهيتج تيكنيك سفاسي او استايج نكات بلم اي وتيناجن لتسبيح كيان براستي خواهمي شاء فلا نكري لي بردية. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وأي محمد صلى الله عليه وسلم كات القرآن دخواند بسريان دا دادنن لنيوان تو أوان دا كباوريان برجي دوينيا. پرده چی ندیار دا وجعلنا على قلوبهم أكننثا أي يفقهوه وفي آذانهم وقرا و اذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أذبارهم نفورا. ودیدن بسردلي اندا تن پرده زور استور. بۆ ئەوەی لە قورئان تێنەگەن و کار كەڕ دەکەین تا نەبیستن وەهەر کاتێ ناوی پەروەردگارت دەبەیت لە قورئاندا بە تاك و بە بێزاری پشتت تێدەکەن نحن ئعلم بما یستمعون به ئذ یستمعون ئلیک وئد هم نجوا وَإِذْ هُمْ إذ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا دزانين بوطي اوان جوه دقرن كاته لتو محمد صلى الله عليه وسلم هر وها كاته پكواتس پدکن كاته استمكارکان دلين او تنها شويني پياوه چي كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيله سر إن بدت صن أوان النموي جراء جرد بودي النوى سر إن جام قمرابون إثناء توان الرجع الرأس بدو وقالوا أإذا كنا عظام ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا تشلین آیا کاتی بوین ایس کپ روسی که چی بطورکاو و بطورکاو آزندود دکرین وو دبین او کراوی چی تازا قل کونو او حديدا ای محمد صلی الله علیه و سلم پیام ای ایو ببن ببرد بآسن او خلقا مما یکبر فی صدورکم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 جا بێگومان ئەوانە دەڵێن چێ زندوومان دەکاتەوە بڵێ ئەو زاتە زندووتان دەکاتەوە کە یەکەم جار دروستی کردون جا بەلاقرتیەوە سەرت بۆ دەلەقێنن و دەڵێن ئەوە کەی دەبێت بڵێ لەوانەیە ئەو ڕۆژە هاتنی نزیک بێت یەومە یدعوکم فەتستجیبون بحەمده وتنون ئن لەبثتم ئلا قەلیلا أو راجيك بانك تان ذ كان لجورا كان تانوا زا إيه دين بدم بانكر دنك و بسفاسو سنكر دنوا ووادزان النما كم يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إن الشيطان كان للإنسان عدو ومبين وأي محمد صلى الله عليه وسلم بل يبند كأنم قساق <تصفيق> بكن كذوان ترو باشترين قسبيت براستي شيطان ناكو تي واجا ودخاتني براستي شيطان هميشبو آدمي دجمن يشرون أشكرايا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 وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً وَحَرْوَرَ دِجَارِ الزَّانَاتِ رَبَّهَا رَتِي لَأَسْمَانَ كَانُوا لَزَوِيدَاءٍ وَسُوَيْنَ بَخْوَاءٍ بِعُمَانٍ بَعْيِهَا نَدِيلَ بِعَمْبَرَانٍ مَنْ دَعَوْ وَزَبُورُ مَن بَخَّشِي بِدَاوُدَ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أي محمد صلى الله عليه وسلم بل بباوران هاوار بكن لأوانيك أي وبخواتان دزانين بيت قال الاخوة جاءوا ند صلاتي انيا بلا وزيانتان لسلابا وذا صلاتي غوراني شانيا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله انهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا ئەوانەی کە ئەو نەفامانە هاواریان لێ دەکەن، ئەوانە بەدوای هۆکارێکدا دەگەڕێنکەنیزی چیان کاتەوە لە پەروەردگاریان کامیان نزیکترە لە خواوە و پلەوپایی بەرزرە، و بە هیوا و ئومێدی ڕەحمی ئەو و لە سزایشی دەتررسن، بەڕاستی سزای پەروەردگارت همیشه شەمەترسی لێکراوە و خۆلێ پارێزراوە ویم. من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسكورا وخلطي هيتشارو دي اقنية كأيما ببين بيش هاتني روج دوائي يان سزايا ببين بسزايا شي سخد إلا أو سزادنا يالنا وبردنا للوح المحفوظ نسرى وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَأَتَيْنَا ثَمُوداً نَّاقَتَمُ بِصِرَةٍ فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وهيتشتاغ برجري ا مينكردو كاو معجزان ابنارين تزقلاوي كبشينه كان بدروي اندزاني وبخشي مان بهوزي سمود او حشتريك معجزات اشكلاب كتبا وريا نهنا واستميا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 بیر بکەرەوە کاتێ پیمانوتی وتی پر پروردگار الدوری همو خلچی داو دا صلاتی هی بسریان دا و او خوبینین ای کپیشانی تو مانده لو شورویه دا هر لبرتاقی کرنوی خلچی بو هر وها او درخت نفرین قرآن دا باسمان کردووە، و ئێمە بەو جۆرە بلگانه ئەوانە دا کەچی ئەو او هیچیان بۆ زیاد ناکات. ذئق له يا اخي بون سركشي واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس قال اسجد لمن خلقت طينا وباس أو كاتبك كا ما بفريشتكان ما ود سجد برو ادم اوان يشكسر همو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 لباري أمو كاريزي أود داو بسر من دا سوين بخوا أقر دوان بخيت تارو جدواي نمرم برعصتي زال أبم بسرنا وكان دابا قمرا كردن كم يقلوان نبيت كبند تايبت يكان إخوان قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا خواب الشيطاني فرمو إبرو سا هركز لبان شويني توكوت أو براستي طوليها موتان دوزخة كطوليتي بربا برا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعرهم وما يَعِدُهُمُ الشيطان إِلَّا غرورا. وَهَرْكَزْ لَوَانَكَ ذَتْوَانِي قُمْ رَايبِكَ بَدَنْقِدْ بَقُورَانِيد وبدأ بسريان داوتيان خورة بسوارو بيديل أشكر كتوا وهو بكلمالو سامانو من داليان دا بليني شيان برام شيطان بلينيان بينادات تنها خلطان دنبياد إن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيل بجمان بن من دصلاة البسري عندني وناتواني جمر أيام بكيت وبرورد جارد بس فاريز وتشودير بيت ربكم الذي يزيل لكم الفلك في البحر لتبتوا من فضله. إنهو كان بكم رحيم فروردگارتان أو ذاتي ككشتيل دريادا هاتو تسو فيدكات بو ايو بو اوي بگرين بدواي هند بحر و روزي أو دا براستي أو خوايا هميشي مهربان و ببزيي برامبر بأيو وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا وَكَاتِي لَدَرْيَادَاتُوشِي بَلَاوْزِيَانْ بِأَنْ هَمُوْ أَوْ كثيكاتي كخوار الزقارتان دكاتو دقنا وشكاني رو والدجيرن ثم آدمي هميشة سبلونا سباسا أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا زاء آية إيواناتر سنوباباكا لويك لوش كايدة أبو ملرزب تام بعد بنأخي زويدا يا ناتر سن باي تند تام بنير تسر بوردزى خوى. پاشان پاريزرچیش تان دس نکویت. أم أمين توم أي يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفًا من الريح فيغرقون بما كفرتم. لا يورقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا اي ايه ظنيا وبباكن لوي بتان جاريتا وناودريا زاري تشتر انجابين يريت تساتم بايت توند تيجي ويرانكر او سالا دريا كذا نقمتان بكاد لبره وببا ور صفلبون باشان دستانا كوهيت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 بێگومان اگمان ریز من لنوی آدم گرتو لوشکانی و لە دەریادا من گرتن بسواری و گەڕانمانن وە و روزی پاک و خاوێنمان پێداون پیداون و باو بەسەر داون بسر زوریگ کە دروستمان من کردون با باو دانی چی یوم ندعو كل اناس فَمَنْأُوَيَكِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَافَكَيَقْرَأُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلَ بيريم بخنو أو راجي كأمه مو آدم يكبان دكين بناؤ بيعم نوا ظاهر كسيق <تصفيق> كردوي بدري بدستي راستيوا وآوانا مكان دخوين نوا وستميان لنا كري بأندازي أو طالباري كيب دوري ناوك خرما دايا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سديلا بلام هر کسيق لم دنيا يدا جوير بو بيت ورئيق الراستي نبينا بيت او او كسلا روجي دوائيش دا جويرا وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَبَرَاسْتِينَ زِيكَ بُوْ أَوَانَ لَادًّا لَوَيْكَ نِقَامًا كِلْبَوْدِ بُوْ أَوَيْزِيقَ لَقُرْآنَ شِتَيكْ بَدَمْ إِمَهَا الْبَسْتِ و لەو کاتەدا دەیان کردیت بە دۆست و خۆشەویستی خۆیانوە لە ولام ست نکە لە قادکی تتەڵکەم و ایەیهیم خو اگر کولیە خۆ ئەگەر ئێمە تۆماندامەزرا و نەکردایە بەڕاستی نزیک بوو تۆ کەمێک بەلاییاندا بچی. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا زعبه غمان أو كاتا پيماً دتشتي دو برامبر سزاي جيان و دو برامبر سزاي مردن تاشاً دسترد ندكوت يارمتي دريق برامبر بأيما كبرگري أو سزاي الدليب كات وإن كذول يستفزونك من الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ منها وإذا لا يَلْبَثُونَ خلافك إلا قَلِيلًا وبراستي <تصفيق> نزيب أو بابا ورانا بPILEANO دجمناتينا رحت بكن لخات مكة بوأوي درد بكن لي زا أوكات أوانا دمان كم اخوانا ويد بردن تنتمن قر ارسلنا قبلك من ولا تجد لسنتنا تحويلا باوي كلايما بووانا كناردومان الپیغمبران مان پیشتو با ویاسی ایمش گورانی بسردانا ایت أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا أي محمد صلى الله عليه وسلم نواجب جيبين لكاتي لاداني خولنا وراستي آسمان حتى هاتني تاريخ شو حروها نواجبيني بجيبين باراستي قران خواندن اين واجبي بياني هميشه ده بينري دللن فرشتكان شو روجوا ومن الليل فتهجر به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا واي محمد صلى الله عليه وسلم لبشيش شودا هستا شونويج بك قران خواندن تيدا اوزیدن ویجی تایبت بتویا امید و پروردگارت بتگین تا پلوجی چی پسند کرا و قل ربی ادخلنی مدخل صدیق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدونک سلطانا نصیرا وبل ای پروردگارم لهر کاریک دابوم راست و تاک پێم انجام بدا راستو و پیمکو پێم تای بینه ولا لا خۆتەوە و بومب سازینا ده صلاته چی یات متیدر کزال بومب کۆس همو کوس و قل جا الحق و ذهق الباطل ان الباطل كان زهوق و بلا راست هات و ايني نا بطل نما روشت براستی بطل هميشلنا اوسو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَلَمْ قُرْآنَ دَادَ نيرِنَ خوار وَأويك هوي شفا ومهرباني بابرواداران بلام هاتني ام قرانا بوستمكاران هيت زيادناك بيت مندي وإذا أَنْعَمْنَا على الإنسان أعرض ونا أبجان وَإِذَا وإذا مسه الشر كَانَ كان يأوسا. وكاتي تاكو بهري خم برجين بس الأدمي بابا ورداء رو ورد جري لباس ويا دي أمو دور دكوي توا وزيان زرنا أمي قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا أي محمد صلى الله عليه وسلم بليه موكس كاردكاد لسرسلشت ريبازي خوي جاپر وردقار تانزانات ربوكسي كريبازكي راستره وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَأَيُّ مُحَمَّدٍ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسِيَارَةٌ لَيَدْكَنَ لَبَارِ الرَّوحَ وَكَتِيَاءٌ بَلِ الرَّوحُ لَكَارُ فَرْمَانِ تَيْبَةً بَعْرَوَرْدِ قَالْمَا وَأَيُّ التَّنْهَاءِ كَمِلَ زَانِيَ ولائش إن لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ لا تذ لك به علينا وكيلا وسێن بەخخوا ئەگەر بمانەێ بێگومان ئەو قآانەی نگامان کردوە بۆ د نایهێڵن لە دەرون و إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا ما قرمه ربانيك للا ينفر وردقارتا براسطيبه لو تاكي أو بسرتا وقوريا قل لإن اجتمعت الإنس والجن على أن يأت بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة أي محمد صلى الله عليه وسلم بلس بخوا بخاء أجر آدم وبريهم وكب ابنه بوأو ييني أم قرآن بينن ناتوان ييني أو بينن هرثاند پشتوانی یک تریج بن ولا قاد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فابا اكثر الناس إلا كفرا واسوان بخوا هم هنا ومانت وبخل <سؤال> شي <تصفيق> ك زرب خللشينايا نوويزجسبل ي ب باورري وقاللا نُؤمنِنَ لك حتى تفجر لناامن الأرض بوع وتان هرجز باورت بناهنين حتى لم زويدا كان ياويك من بوه النقولني او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجير يا باغي كتب بيه لدار خرما وتريو تنرو بارق هالقول يا نيد لنيوان درختكا أو تسقط السماء كما دعمت علينا كسفن أو تأتي بالله والملائكة قبيلة يان آسمان بروخين بسرمدا هرطون <تصفيق> لافذ لادوا ب parts parts كراوي يان فاو فريش تكان بيني روب روب يهم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 یان کۆشک کوش ببی و بنخشو نگار ڕازاوە برز ببی تو نیگار، یان و هر چیز باور نہ ہے نین ببرز بو و کشد حتی بۆ ایک من بو نہ ہے تخوار و خو من بڵێ پاچی و ای محمد صلی اللہ علیه و سلم، بیگردی پروردگارم آیا من شتێکی چی ترن بیت گلہ آدمی و نیراو پیغمبر وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا هيدش تيبرگري خلچينكر لويك كباور بينن كاتيكرين مونيو آيني حق <تصفيق> ينبوهاد بيدزقل لوي ديانود سن خواه آدم يكبه پيغمبر دانيريت قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسولا بل اگر لزويدا فريشته بوايا با دلنياية وتيايدا بگرانا بويني آدمي بێگومان لە ئاسمانەوە و دمان نار دخوار و بویان فرشته چی فروز تادا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم انهو کان بعباده خبیرا بصیرا بلی پیان خواب سب شاید لنیوان منو ایو دا خوا خواه همیشه بآگای بینای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 مأوهم جهنم كلما خبت زرناهم سعيرا. هركس خارن موني بكات. هر أوكسرن موني كرا وبراستيو. هركسش خواج مرائب كات. أو هر جيز دستناك بيت جل أخوا دوست ويار متي درانك. ولا روجي دواعيد حشري عندكين بسر رودمو تاوي عندك. كشويرو لالو كرن. شوێنی نشت جهان هەرجارێ زخ، هرزار دو زخ بلای سی بنشت و دام و بلای سی بو زیاد دکین. ذالک جزاؤهم بِأنَّهم كَفَّوُ بِآياتِنا وَقَالُوا وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَتَّوْلَيْ <تصفيق> أَوَانِيَةُمْ كَبِيَغُمَانْ بَاوَرْيَنَّهِنَا بَآَيَا تَكَانِ إِمَو دانود آية اگر إيمة بوينة اسكو فروس چي پارا پاري رزيو آية إيمة زندودة کرينة وبدروس تازا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 ايا اوانه نيان و بيگمان او خوايك اسمانك كانوا زوي دروس كردوا د دا صلات دارو بتوانا كويني اوانه دروس بكات وكاتو ماوي چي دياري كردوا بويان ك گوماني كيدانيا بلانستم كارن قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا ل أمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان كثرة بل أجرئ وخاوني خز نكاني تاكوني <تصفيق> عم تكاني بالورد جارم بن أو كاتدتان قرت ولا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 براستي بخشمان بموسى نوم وعديزيرونو أشكرا أي محمد صلى الله عليه وسلم ده برسيا لناوي إسرائيل بكسبارد برودا بموسى وفرعون كاتي موسى هتلايان إن ذا فرعون بيود براستي أي موسى من واجمان دبم كتو جادولة كراوبيت قال لقد علمت ما أنزلها السماوات والارض بصائر وانني لابنك يا في العون مثبورا موسى عليه السلام فرمي سند بخوا بيغمان تو دزاني هيكس ام معجزاني نار دو تخواروا بيز قال لفروردغاري كانوا زوي كرون كرون وبراصي من دنيام كتو أي فرعون لناودتيت فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا ذا فرعون ويستي كوا موساكم ملكي الدركات لذي مصر دا يترأمش فرعون وأوانيد جليبون همويان من خن كان لداريادا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا أوصالة باشخن كان دنيان وثمان بنوي إسرائيل نشتجابن لو زوية كفرعون ويستيدرتان كادلي این کاتێ بەڵێنی ڕۆژی دوایی هات او هەمووتان پێکەوە بۆ دادگای خوا دێنین وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ئرسلناک إلا مبەشڕا ونەبیڕا وە ئەم قورئانەمان بە حەق ناردۆتە خوارەوە وە بە حەق و وتومان روانا نكردوا بمجددروا ترسينار نبيد وقرآنا فرقناه لتقرأه عَلَى الناس على مكف ونزلناه تنزيلا وقرآنا بج بج بج بودناردوا بوا اوي بخويني توا بسرخلشي وَأَمْ قُرْآنَ مَنْ بَوْشِ وَدَا بَزَانَ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا أي محمد صلى الله عليه وسلم بيانبغي باور بينن بم قرآن یان باوری پنهانن بر آستی آوانی کزان یاریم پی بخش را ول پیج آم قرآن دا کاتی قرآن بخواند ریت و بسریان دا بتسپانید کون بردن. و سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفونا و دلی پاک و بیگردی براستی همیشه بالین پروردگار بل من به دیدت و یا خون لالاذقان يبكون و يزيدهم خشوعا و بسرودا وذكرينو قران همیشه ملکتیام و زیاد ذکات قل يد الله او ادعو الرحمن أيما تدع فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قرآن هميشا ملكتيان بوزياد دكات بل ينزاو هاوال لخوابكا يان هاوال لأررحمن بكا يكسانا با هر کامیان نزاو هاواری بکەن با هر کامیان نزاو هاواری بکن چون که هر بو خواه همونه و هر دوانه کن لنویش کردن داد دنگ برز مکر وو بنهینی جمیکا لو نیوان دار وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شَرِيكٌ في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبرا. وأي محمد صلى الله عليه وسلم، بل هموس فاسوس تعيش هر أخوياه ذات كهذ من دار يشيب أخويها النبجارد وو هذ هابشة ينبوه. هیچ هاو بەشێکی نەبووە لە ملکو و پاتشایەتیدا، هیچ دۆست و یارمەتی دەرێکی نەبووە لە بەر بێدە سەڵاتی هیچ دۆست و یارمەتی دەرێکی نەبووە لە بەر بێدە سەڵاتی کەواتەخوا زۆر بگەورە بگرە.